ولا كل قول يا أبنائي بارك الله فيكم مرارا وقلنا ما هو كل قول يقوله أي قائل يستحق الرد ولا الجواب فلا تشغلوا أنفسكم بالتافهات وهذه التوافه والتافهين اشتغل بالنافع والمفيد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنكم عند ابن أبي شيبة في المصنف إن هذه القلوب أوعية فملؤوها بالقرآن ولا تملؤوها بغيره. ليش تشغل نفسك وبالك وقلبك وعقلك وذهنك؟ ها فعل لم يفعل. يا أخي ما يحتاج أني أجيب عن هذا، صحيح؟ لو أنك تعرف أنت هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا لأجبت ولا يحتاج أن تكتب الرسالة أصلاً ولا أن نجيب عليه. إلى متى نحن نشتغل بالقيل والقال هذا؟ فلان يقول فلان ما قولكم بماذا نجيب؟ كم مرة نبهنا على هذا؟ يعرفوا ما الذي يستحق الجواب وما الذي لا يستحق الجواب مارك الله فيك بعض الأقوال هي خفيفة خفيفة خفيفة لا وزن لها عندما تلتفت لا تعطيها وزنا وبعض الأقوال ساقطة سقوطا في الحضيض التفاتك إليها ورفعك لها لتنظر ما فيها رفعت من شأنها فخلها في الحضيض أنت تلتفت إليها ويلتفت غيرك إليها وتبدأ الناس ماذا تظن فيها الظن الحسن أو ينتشر بين الناس تنتشر هذه المقالات ولا حول ولا قوة إلا بالله